يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله يا ايها الناس انتم الله والله هو الغلي الحميد والله هو الغلي الحميد